صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون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 تم على أحقابكم تكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمْ الْأَوَّلِينَ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 أفلا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكننا ترابا وغضاما أإنا لم بعوث لَقَدْ أُعِدْنَا نَحْنُ وآباؤنا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 لَنْ تُرِيَنَّ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ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 لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ومن رزخ إلى يوم يبعثون. الله الله